في سوره مريم وطه وبينا في سوره طه في الكلام على قوله تعالى فقولا انا رسول ربك وجه تثنيته الرسول في طه وإفراده هنا في الشعراء مع شواهده العربيه قوله تعالى قال ألم نربك فينا وليدا تربية فرعون لموسى هذه التي ذكرها له هي التي ذكر مبدأها في قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقوله تعالى والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني الايه قوله تعالى في كلام فرعون لموسى وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين ابهم جل وعلا هذه الفعلة التي فعلها لتعبيره عنها بالاسم المبهم الذي هو الموصول في قوله التي فعلت وقد أوضحها في آيات أخر وبين أن الفعلة المذكورة هي قتله نفسا منهم كقوله تعالى فوكزه موسى فقضى عليه وقوله تعالى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 قال تداركه الله برحمته وجمعنا به ووالدينا في دار كرامته وأظهر الأقوال عندي في معنى قوله وأنت من الكافرين أن المراد به كفر النعمة يعني انعمنا عليك بتربيتنا إياك صغيرا وإحساننا إليك تتقلب في نعمتنا فكفرت نعمتنا وقابلت إحساننا بالإساءة لقتلك نفسا منا وباقي الأقوال تركناه لأن هذا أظهرها عندنا وقال بعض أهل العلم رد موسى على فرعون امتنانه عليه بالتربيه بقوله وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل يعني تعبيدك لقومي وإهانتك لهم لا يعتبر معه إحسانك إلي لأني رجل واحد منهم والعلم عند الله تعالى قوله تعالى قال فعلتها إذن وأنا من الضالين أي قال موسى مجيبا لفرعون فعلتها إذن أي إذ فعلتها وأنا في ذلك الحين من الضالين أي قبل أن يوحي الله إلي ويبعثني رسولا وهذا هو التحقيق إن شاء الله في معنى الآية وقول من قال من أهل العلم وأنا من الضالين أي الجاهلين راجع إلى ما ذكرنا لأنه بالنسبة إلى ما علمه الله من الوحي يعتبر قبله جاهلا أي غير عالم بما أوحى الله إليه وقد بينا مرارا في هذا الكتاب المبارك أن لفظ الضلال يطلق في القرآن وفي اللغة العربية ثلاثة إطلاقات الاطلاق الأول يطلق الضلال مرادا به الذهاب عن حقيقة الشيء فتقول العرب في كل من ذهب عن علم حقيقة شيء ضل عنه وهذا الضلال ذهاب عن علم شيء ما وليس من الضلال في الدين ومن هذا المعنى قوله هنا وأنا من الضالين أي من الذاهبين عن علم حقيقة العلوم والأسرار التي لا تعلم إلا عن طريق الوحي لأني في ذلك الوقت لم يوحى إلي ومنه على التحقيق ووجدك ضالا فهدى أي ذاهبا عما علمك من العلوم التي لا تدرك إلا بالوحي ومن هذا المعنى قوله تعالى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فقوله لا يضل ربي أي لا يذهب عنه علم شيء كائنا ما كان وقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى فقوله أن تضل إحداهما أي تذهب عن علم حقيقة المشهود به بدليل قوله بعده فتذكر إحداهما الأخرى وقوله تعالى عن أولادي يعقوب إن أبانا لفي ضلال مبين وقوله قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم على التحقيق في ذلك كله ومن هذا المعنى قول الشاعر وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم والإطلاق الثاني وهو المشهور في اللغة وفي القرآن هو اطلاق الضلال على الذهاب عن طريق الإيمان إلى الكفر وعن طريق الحق إلى الباطل وعن طريق الجنة إلى النار ومنه قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين والإطلاق الثالث هو إطلاق الضلال على الغيبوبة والاضمحلال تقول العرب ضل الشيء إذا غاب واضمحل ومنه قولهم ضل السمن في الطعام إذا غاب فيه واضمحل ولأجل هذا سمت العرب الدفن في القبر إضلالا لأن المدفون تأكله الأرض فيغيب فيها ويضمحل ومن هذا المعنى قوله تعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض الآية يعنون إذا دفنوا وأكلتهم الأرض فظلوا فيها أي غابوا فيها واضمحلوا ومن إطلاقهم الإضلال على الدفن قول نابغه ذبيان يرث النعمان بن الحارث ابن أبي شمر الغساني فإن تحي لا أملك حياتي وإن تمت فما في حياه بعد موتك طائل فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل وقول المخبل السعدي يرثي قيس بن عاصم أضلت بن قيس بن سعد عميدها وفارسها في الدهر قيس بن عاصم فقول الذبياني فآب مضلوه يعني فرجع دافنوه وقول السعدي أضلت أي دفنت ومن إطلاق الضلال أيضا على الغيبة والاضمحلال قول الأخطل كنت القذا في موج أكدر مزبد قذف الأتي به فضل ضلالا وقول الآخر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين سار وزعم بعض أهل العلم أن للضلال اطلاقا رابعا قال ويطلق ايضا على المحبة ومنه قوله قالوا الله إنك لفي ضلالك القديم أي في حبك القديم ليوسف قال ومنه قول الشاعر هذا الضلال أشاب مني المفرقى والعارضين ولم أكن متحققا عجبا لعزه في اختيار قطيعتي بعد الضلال فحبلها قد أخلقا وزعم أيضا أن منه قوله ووجدك ضالا قال أي محبا للهداية فهداك لكن المؤلف رحمه الله قال ولا يخفى سقوط هذا القول والعلم عند الله تعالى وبهذا الرد من المؤلف نأتي على نهاية لقائنا أيها المستمعون الأكارم فحتى ألقاكم مرة أخرى بإذن الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته